والملائك حولنا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى سبحانه لا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور الرحيم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 واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة فاجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم إن شاء الله في اللقاء القادم سنعود إلى حديثنا نسأل الله التيسير والتوفيق والسداد سنعود إلى حديثنا في منهج الإسلام سنعود إلى حديثنا في خطوات إخراج المسلمين من الظلمات إلى النور وكيف أخرجهم الإسلام وكيف أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور في خطوات منهجية مرتبة من خطوة إلى خطوة ولا شك أن الفترة الماضية التي قضيناها معاً في الحديث حول الأحداث وما وقع فيها كان لها أثر كبير وكان وكنا فيها لا بد من مواجهة الأحداث. حقيقة أنا بمجرد أن أعلنت في الأسبوع الماضي أظن أنني في طريق العودة إلى سلسلتنا وإلى موضوعنا وإلى منهجنا في الحديث عن إخراج الناس من الظرومات النور حتى فوجئت بأنه كأن الثورة قامت. يبدو أن بعض الناس ممن تابعوا أو يتابعون يريدون أن يسمعوا دائما عطاء الإسلام في مواجهة الحوادث اليومية التي تمر به وهذا حقهم وكنت أتمنى أن يكون عندي لقاء خاص بمواجهة الأحداث ولكن أنا لا أستطيع أن أغير ولا أن أحول لقائي مع حضراتكم إلى أن موضوعه أن أغير موضوعه بحيث يكون موضوعه هو مواجهة الأحداث لا لن أفعل هذا ده مهم وضروري أن يكون هناك برنامج مخصص لتقديم عطاء الإسلام في تعقيبه على الأحداث تحصل النهاردة أحداث دارفور تحصل أحداث غزة تحصل أحداث في أوروبا مثلا كالتي حدثت في الأسبوع الماضي أو كذا أو كذا فالمسلمون يسمعون تعقيب القرآن والسنة والعلم الشرعي على هذه الأحداث مهم جدا لكن أنا أتكلم عن لقائنا هذا الحقيقة لا يمكن أن أحوله إلى حديث تعقيب على الأحداث مهم ولكن يكون في موطن آخر في مكان آخر وربما يترتب هذا إن شاء الله يعني ربنا يسهل ربما في وقت قريب الله أعلم إنما ربما تسمعون إن شاء الله عن شيء ما لكن الحقيقة الأهم من هذا كله الأهم من هذا كله هو أن تعلموا أيها الإخوة أن التوفر على تعلم منهج الإسلام نفسه منهج الحراك منهج الوصول إلى غايات الإسلام وإلى أهدافه وإلى تحقيقه وإلى إيجاده تطبيقيا وعملا في واقع الناس ده شيء مهم جدا يعني هو الأصل أن يتعرف الناس على منهج الإسلام بالعكس نحن من انتقاداتنا الكبرى أنه نحن بنقول أنه كيف يكون المشتغلون بالعمل لوجه الله يعني مجرد, مجرد متابعين لما يحدث من أحداث وردود فعل عليها أين منهاجهم الأصيل لذلك نحن سنعود إلى منهاجنا وندرك جلاله ونعرف أهميته ونتكلم عن خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور ولكن أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة لأنه اليوم إن شاء الله إحنا بإذن الله بعد عشر دقائق مثلا من الان سنبدأ في تلقي الاتصالات احنا بقلنا يمكن خمسة اشهر يعني لم نتمكن من تخصيص اي وقت لتلقي اتصالات اخواننا الكرام ويعني اعلموا غضبهم وقد ارسلوا مرارا بهذا المعنى ولكن ايضا انتم تعرفون كيف كان ضغط الاحداث بحيث ان احنا محتاجين ان احنا نرد عليها فان شاء الله انا اليوم ساخصصه للسماع من الإخوة الكرام في المشارق والمغارب والتواصل معهم الذي أحبه وأشعر به ويلمس مشاعري بعمق فإن شاء الله اليوم سأخصصه لهذا بإذن الله يعني فقط عشر دقائق ولا شيء ثم نفتح باب التلقي إتصاد كما تشاءون فأحب في هذا الوقت أن أقول أن يا إخواني الإسلام منهج الإسلام نفسه منهج الإسلام فيه أن ديننا قد قال إن الإسلام منهج ثابت مستقر يراد أن يطبق يريد الإسلام له أن يطبق ولكن في داخل هذا المنهج أن الإسلام يعرف أن في طوارئ وفي ضرورات وفي مفاجآت فهل يترى الإسلام يقول لي يا رجل الدين يا رجل العلم يا رجل الشريعة لما تأتيك المفاجآت حين عندما تفاجئك المفاجآت أو تفاجئ المسلمين ولا تنتبه إليها وافضل ماشي في خطك وفي منهاجك ولا تنتبه إليها وكأنها غير موجودة واترك من يسقط في فتنها يسقط ومن يسقط في حبائلها يسقط ومن لا يفهمها يسقط لا الإسلام يقول لي عليك بمنهاجك توفر عليه واستمر عليه ولكن من ضمن هذا المنهج أن تتعامل مع هذه المستجدات أن تتعامل مع هذه الطوارئ أن تتعامل مع هذه الضرورات أن تتعامل مع هذه التساؤلات ولذلك ورد في القرآن كثيرا أن الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن كذا يسألون إذا جاءك كذا يقولون كذا إذا جاءتك الفئة الفلانية يقولون كذا فقل لهم كذا وإذا سألوك عن كذا فقل لهم كذا والإسلام في هذا يقول إنك لا تتكلم كلامك أنت فقط وإنما, كما وإنما أنت أيضا تتعامل مع الواقع ولذلك يقول الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك إلا أتيناك إلا سقنا إليك إلا أوحينا إليك ردا عليه وإجابة عنه بالحق وأحسن تفسيرا كذلك لنثبت به فؤادك يعني هذا التنزيل المتفرق على الحوادث ليتعامل القرآن مع ما يستجد لهذا أيها الإخوة نقول دائما إن ما يسمى منهج الإسلام هو في الحقيقة فرعان فرع ضخم أصيل وهو المنهج الأصلي كما أنزله الله عز وجل وهناك فرع آخر لا بد من رعايته هو ما يطرأ وما يستجد وما يفاجئنا فنأخذ من منهج الإسلام الردود عليه طب بس لا يضيع الوقت لا بد أنه يضيع مننا جزء من الوقت طيب ولكن هذا أيضا يعني يستهلك الجهد لابد أن يستهلك جهدا لأني أعامل بشر والله عز وجل قال لرسوله عن هؤلاء البشر قال له لا يعني إيه وحدة وحدة عليهم فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر قال له كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا يعني أرفق بهم واحن عليهم واعطف عليهم واخفض جناحك لهم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين هذه اللملمة للمشاعر اللي قد تشت وللعواطف هي التي جاء طيب الكلام ده ممكن يخلي الناس ت... ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما, ها... لما وجد بعض الناس جاء خلاص اقبل الى الاسلام بعد 21 سنة ولا بعد 20 سنة حرب فاعطاهم عطاء واسع اعطاهم اموال كثيرة جدا فقدام المسلمين اللي أسلموا من فترة طويلة واستقر إيمانهم وصحبتهم قالوا الله ده احنا راحت علينا الأدام خلاص راحت علينا جوم الناس اللي أريبوا يا عم الذين كانوا يعادونه فكان معنا أما اليوم فقد عاد أقاربه إليه وأصبحنا احنا درجة تانية ولم نعد بنفس الأهمية فقالوا وهم صحابة الذين قالوا هذا كانوا من يعني كانوا صحابة قالوا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وجد أهله يعني لا أريبه فالنبي عليه الصلاة والسلام ينفق وقتا يجمعهم يدخل بهم الى مكان يجلس معهم يتكلم معهم حتى حل المشكلة ففعلا مواجهة الطوارئ شيء مهم مواجهة المفاجآت شيء مهم الرسول عليه الصلاة والسلام فوجئ بمن يتحدث عن زوجته بحديث الافك والباطل وفوجئ بمن يهدد الرسول بانه اذ خرج من بلده لن يستطيع ان يعود اليه قال له لئن رأرجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل وهو يهدد الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يعني لا يرجع إلى المدينة فالمفاجآت التي ولذلك المفاجآت التي تطرأ على المسلم هو يكون وقافا عندها يعالجها بس الشرط أن يكون هذا بدون أن يشغله عن منهجه الأصيل وعن طريقه الأصيل لذلك أيها الإخوة جاء فيه يعني في في شريعتنا الغراء وفي أصول ديننا وفي أصول فقهنا العظيم الحقيقة بعض القواعد الفقهية مثل أن الضرورات تبيح المحظورات ولكن الضرورة لا تكون مفتوحة إلى أقصى مدى بل هي الضرورة تقدر بحد الضرورة الضرورة تقدر بقدرها فإذا الضرورة اضطرتني فإذا الضرورة اضطرتني لأن أفعل شيئا لا أستطيع أن أوسع في هذا الشيء وإنها بقدرها وكذلك قال الفقهاء بما يسمى بحد الاستطاعة يعني أنت مطالب تعمل هدف كبير جدا لكن مقدار الاستطاعة المتوفر يساوي 10% من هذا الهدف فقط فيقول لك الإسلام حقق حد الاستطاعة ولا تسبب الفتن بإنك تطلب الكمال وأنت لا تستطيع إلا عشرة في المية تعمل فتنة مضرة تاخد تسعين في المية ضرر تسعين في المية علشان تهلك الأمة لا اكتفي بالعشرة في المية حد الاستطاع فإذا الكلام عن حد الضرورة وعن حد الاستطاع وعن أن الضرورة تقدر بقدرها وعن أن هناك بعض الأمور التي تؤجل في مرحلة قادمة كل هذا تعامل الإسلام بشأنه مع مسألة الجديد المستجدات هذه مسألة. فان شاء الله احنا سنعود بإذن الله تبارك وتعالى يا رب العالمين بدءا من الأسبوع القادم ان شاء الله إلى حديثنا عن سلسلة الظلمات والنور وكيف أخرج النبي صلى الله عليه وسلم الناس من الظلمات إلى النور خطوة خطوة أخرجهم بماذا ثم ماذا حتى نعرف كيف نخرج نحن أيضا أنفسنا بإذن الله تعالى من الظلمات إلى النور هذه مسألة المسألة الثانية الكلام الذي تحدثت فيه بالأمس أيها الإخوة الحديث الذي تحدثنا فيه بالأمس مهم جدا جدا جدا جدا ليه لأنه أنا تيني أسئلة من إنسان مثلا يقول لي أنا أعاني من الوسواس القهري من واحدة تقول انا اشعر اذا خلوت اني خائفة جدا واشعر أنني ان الموت قد اتاني او سيأتيني او اني الان اموت او انه بالليل بيحصل كذا او انه واخاف ودائما اقوم ولا اعرف كيف افعل كذا والليل يمر علي بصعوبة وهناك وسوسة وهناك وقلت لكم ان هذا سببه هو الحديث اللي تحدثناه بالامس باستفادة ويعتبر أصحاب هذه الأسئلة أن ما قلته بالأمس هو رد مني وإجابة إجابة مني عن أسئلتهم. اللي هو إيه؟ اللي هو إن العبادات ليست نوعا واحدا. ساعات واحدة تقول لي أنا محجبة ومنقابة وبصلي وأقرأ قرآن وأقرأ في كتب السنة وأسبح ربنا و... ومع ذلك أشعر بإني قلبي بيتعصر بيعتصر وإني هموت وإني كإني سكرت الموت وكإني أحتضر فأقول لها ومن قال لك إن هذه هي العبادة في الإسلام هذا نوع من أنواع العبادة وأنت مكلفة بكذا نوع بعدد من أنواع العباد فإنت اخترت نوعا منها وهجرت الأنواع الأخرى فحدث لك لأنك بتألفي من عند نفسك وقلت لها هناك عبادات اجتماعية كما قلت لك العبادة الاجتماعية مثل هذه الزيارة ورعاية الضعفاء والتبسم وتقبيل الصغار وهذه عبادات شرعها الاسلام بوصفها عبادات اجتماعية حقيقة وهناك عبادات كما ذكرت بالامس ما ليست عبادات علمية وهناك عبادات يعني أنواع العبادة ليست النوع الواحد يقول القرآن وذكر الموت والصلاة ده مهم جدا ولكن أن أفعل هذا ثم أجد أنني وقد اقتصرت على لون من العبادة نفسي معتمة ومظلمة لأنني لم آخذ العبادة كما شرعها الله وإنما أخذت العبادة كما اخترتها أنا اختيار انتقاء زي ما كنت داخل عند البقال أو له لا بلاش الحوادث أنا عايز حاجات مسكرة لا أنت تأخذ العبادة كما أرادها الله عز وجل وكما قلت لكم بالأمس وصل الأمر لدرجة أنه انظروا في ملكوت السماوات والأرض فإذا جاء كسوف للشمس تأتي السنة وتقول لا تنظر إلى الشمس وهي في حالة كسوف يبقى بصري تطلقه في حالات هو عبادة وتطلقه في حالات أخرى هي مخالفة لطاعة النبي إنما تطلقه الان عبادة وتغضه الان عبادة حركة نني العين انسان العين لذلك ارجو ايها الاخوة للذين يسألونني عن انهم يعانون من هذه الازمات النفسية وما الى ذلك بجوار العلاج النفسي والصحي والطبي الذي اذا استحكمت المسألة اقول انكم انتم ناس قاعدين جوه البيت في خلوة والانسان الاسلام بيقول له انزل روح المسجد طب يا مولانا بس انا واحدة ست مش مضطر اروح المسجد مش لازم اروح المسجد لكن حديث يقول لا تمنعوا اماء الله المساجد لا تمنعوا اماء الله مساجد الله انزلي روح المسجد بس الحقيقة الناس اللي في المسجد بدايق منهم اللي جايبة ابنها وبيبكي وعمل صوت واللي مش نظيفة واللي. طيب ما هو الاسلام بيقولك اخرجي لتنظري إلى الى الورود والازهار والاشجار ولتلتقي بالناس ولتتنسمي الهواء ولتنظر إلى المحتاجين ولتساعدهم ولتذهب وتروح وتيجي علشان في ساح النفس يحدث بشيء من العبادة بجوار الأمور الأخرى واخدين بالكم فلازم تخلوا بالكم من هذا الكلام أيها الإخوة والأخوات وتنتبهون إليه حتى تزول هذه الكربات إن شاء الله رقم التليفون هذكروا كل الآن حاضر حللاً احد الاخوة ارسل لي الحياة رسالة تأثرت بها والله انا نفسي تفهمون يا اخوة حتى لا تشعروا بهذا الضيق بيقول احنا ارسلنا اليكم سبع او ثمان مرات وارسلنا للقناة عدة عشرات المرة عشر مرات على الاقل بجعل اللقاء يومي حتى يتسع لهذه المفاهيم الشرعية المستفيضة وحتى تستقر وتجد وقتها الكافي لشرحها فأنتم كما تلاحظون وبرغم أن كذا وكذا فإن الوقت لا يكفي لبسط كل هذه المعاني وفي نفس الوقت من حقنا أن يتسع الوقت لإجابة أسئلتنا وشرحها وتعميقها بدلا من أن تكون إجابة سريعة بدلا من قصر الوقت وكل طلباتنا أن يكون هذا اللقاء يوميا لا أسبوعيا يقول فإذا كانت وبيقول أنه أرسل إلي أنا سبع أو ثمان مرة يقول فإذا كانت رسالتنا ديئتك فبنعتذر هو طبعا بقى يبكتني يعني جزاء الله خيرا يقول فإذا كانت رسائلنا تضايقك رسالتنا ضايقتك فنعتذر ونكف وإن كانت غير مهمة حتى ترد عليها فكنت تستقبلها فأيضا نعتذر ونسكت أيضا أما إذا كان غير ذلك فأرجو وأستحلفك بالله الذي كذا وكذا وكذا يعني كلامك الاهتمام وهذا الشعور يا أخي الكريم الفكرة أن يعني أولا جزاك الله خيرا أصحاب الرسائل فقط أحب أن أقول لهم إن الذي يستقبل رسالة أو عشر أو عشرين يمكنه أن يرد عليها فإذا زادت الرسائل فإنه يرد ولكن الرسائل تكثر ويصبح من الصعب أن فيعني إذا بلغت مثلا عددا ضخما فرسالتك كل رسالة مقدرة وأيضا ترتيب الأوقات أمر يحتاج يعني هذا أمر ربما الآن ليست فيه إمكانية لكن أحاول مع الوقت ال يعني إن شاء الله ومع ذلك خلونا سددوا وقاربوا يعني أكلفوا من الأعمال ما تطيقون فان شاء الله إحنا لو فهمنا منهجنا وتدارستموه أنتم بينكم بعد ذلك فإن هذا إن شاء الله يكون فيه الخير الكثير أيضا مسألة أنا خلاص يا أستاذ حمدي ممكن في أي وقت إن شاء الله نأخذ الرسائل بإذن الله تبارك وتعالى وعندي لا يزال بعض الأشياء التي لا بد أن أرد عليها ولكن ممكن نخليها إلى آخر اللقاء بإذن الله تعالى بالنسبة للمواقع الاخوة في موقع اسلام اثنين بالانجليزي كده to islam2all.com vb دي ولا حاجة زي كده نعم دي عليها يعني وكانوا يستأذنون في شيء ولا شك أنه مأذون لكم ولكل من يشاء من هالاخوة يعني إذن هذا موقع زي موقع الملتقى ويوتيوب والرسالة أنا قلت لحضراتكم أني أذكر المواقع التي أعلم أنه تنزل عليها أحيانا هذه الحلقات فهي موقع يوتيوب والملتقى وقناة الرسالة www.islam2all.com كل هذه المواقع وأشكر جزا الله خيرا الرسالة التي أخبرتني بأن هناك مجموعة من الشباب هم يعني مجموعة وذكر العدد أوقفوا أنفسهم لإنزال هذه الحلقات على المواقع فشكر الله لهم أهلاً وسهلا طيب نبدأ في يعني الحقيقة التواصل والسعادة بحضراتكم ثم نستكمل الأسئلة في النهاية ان شاء الله اهلا وسهلا يا اختات فضالي مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك يا ولي. يا حياكم الله ربنا يحفظك يا رب العالمين بالله عليك انا ليا بعض الاسئلة صدق. وبالله عليك تجاوبني على والاو السؤالي الاولاني لانه ضروري حاضر يا رب في الحلف باذن الله يا شيخ يا رب اعرف ان شاء صدق. الله ربنا ييسر ويرزقك الاخلاص ويرزقنا أهمين. حسن الخاتمة يا رب اهمين يا رب العالمين للوقتي انا والدي وأخويا توف في واحد رحمة الله معي حبرتك الله رحمهم يا رب. رب يا رب يجمعهم في جناته آمين يا رب, رب. بالوقت أنا والدي كان تعبان وظيبوبة قبل ما يتوفى فأخويا مات فجأة قبل ما وإحنا كل اللي بيروح يعزل في بيت أخويا ونروح نرجع يجو على والدي بنحاول نداري عليه معايا حضرتك في كديره على الوالد آه، لكن... يعني أخوك توفي الأول آه. عليه رحمة الله نعم يا رب يا رب نعم. والحمد لله من علامة حسن الخاتمة كتير شفناها وسمعنا عنها ويا رب مش هنزكي على ربنا اللهم... يا رب يا رب كان عمره قد إيه يا أختها 52 عليه رحمة الله نعم ووالدي 77 بعده بأسبوع في نفس الأسبوع نعم. المهم يعني احنا كل اللي حواليه متهيقنه أنه هو مش مش واعي بس للأسف كان ممكن يرد بإماء حتى برأسه كده على كل الغريب اللي يدخل إنما إحنا أهل البيت كان زي الغضبان وزعلان وحسس إن إحنا كلنا كتبين عليه وعندنا إحساس إنه هو عارف وبيعاير دموعه نازلة لوحدها حسس إن ابنه مات فيعني إن إحنا خايفين ده يكون غضب منه علينا مع العلم إحنا تحت رجله هو والدتي طول العمر وهو أخويا لتنان يعني برحمة ربنا وبرضاهم بإذن الله يا رب يدخلوا الجنة بإذن الله بو... بو... آمين يا, رب, يا رب. أمين يعني رب يعني كان والدي وأخوي يعني بارين بوالديهم فوق العادة والحمد لله والدتك موجودة يا ربي الحمد لله ويعني محسستناش أبدا أن والدنا تقيل علينا ولا أي حاجة وشيء للأخر لحظة والله يا سلام أنعم وأكرم الحمد لله ربنا يحفظكم من كل سوء والحمد, والحمد لله إحنا سايفين ردى والدنا في أولاده اللهم بارك اللهم ارزقهم حسن الخاتمة كلهم يعني الزرية صالحة كلها عشرة اللهم بارك فيهم يا رب ويزدهم المهم دلوقتي ليه اخ السؤال اللي انا عايزها ايوه أنا عايزة اعرف ايه هي العدة للمرأة لاني ليه اخ ينقش رسالة الدكتوراه باذن الله واحنا دلوقتي كده ما كملناش لسه 20 و... ففي ناس قفت والدتي وقالوا لها ممكن تروحي تحضري بالسل بالعربيه على ما كان ممكن ممكن تروح مفيش حاجه و... ويا ريت توضح لنا بإذن الله يعني هي شروط العدة لمرت أخويا ووالدتي وبالله عليك تدعوا لهم بالرحمه والمغفر والله يا اختي لادعو لنا لهما دعاء خالصا مستفيضا مستغيثا بالله عز وجل دي سؤال يا شيخ باذن لي. حضرتك وساعدني على اتفضلي, اتفضلي اتفضلي اتفضلي دلوقتي كان والدي قبل ما هو راح لنفس طريقتي الموتى الاثنين راحوا المستشفى قبلها ساعتين وتوفي الساعة فأنا أول مرة أشوف حد متوفي كنتش بصدق الكلام ده الوجه بيرجع زي ما هو يعني بيرد تاني كأنه مبتسم وجسم كأنه مش ميت وحتى الجرح أنا مش مصدق الكلام ده اللي حطوا فيه الكلونة يوصلوا فيه المحاليل والحاجات مفهوم حتى الخياطة اللي كانت موجودة مش موجودة. سبحان الملك. بالله عليك تبارك الله والرحمة. ربنا يحفظك ويصبر قلبك يا رب وارزقك الصبر والثبات و وليس فراقا دائما وإنما هو فراق بسيط وبعده لقاء فأملي في الله خيرا وإن شاء الله في الفردوس الأعلى من الجنة اللقاء يا رب العالمين ربنا يجمع جميعا جميع يا الفردوس الأعلى يا ياريت تقول لنا العدة شروطها يعني علشان بردو مهم الجهل بالعلم يا شيخ حاضر ربنا إن شاء الله هجاوب حضرتك اليوم حاضر بإذن الله ورحمه الله ورحمة, ورحمة واسعة يا رب العالمين اتفضلي أهلا وسهلا اهلا وسهلا يا اختي اتفضلي الو يا مرحبا اهلا وسهلا بحضرتك لو سمحتي بس وطي التلفزيون جدا الو يا مرحبا اهلا فينا سيك لو سمحت ممكن اسال في حاجة اتفضلي انا بابا حلف قال عليا الطلاق عليا الطلاق ما انت خارجه مع صاحبتك دي تاني ليه بقى مالها صاحبتك دي لا هي كويسة بس كنت معاه و اتخرك فهو عايز ترجع في الحلفان فرد اليمين ايه طيب حاضر طيب يا سيدي شكرا برك الله فيك ربنا ما تبيش تأخري بس ثاني عملي معروف وما تخليهاش تأخرك ها وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر يعني اتفضل يا اخ علي يا الف مرحبا يا اخي الكريم لا خليك وديك السحب يا مرحبه الله يكرمك يا اخي الكريم بقال لحضرتك فضل انا قلت لبنتي على اليمين ما ما تروح الدرس بالليل. الله ده أنت والدها اللي كانت تكلم الوقت يعني. أوه. ها. قلت لها قلت لها ما لو رحت الدرس بالليل واحلفت باليمين يعني. طيب سيدي. هي في ثانوي. طيب على اليمين دي يعني على الطلاق ولا على اليمين يعني علي يمين تاني؟ لا يمين ليه ما ت... ما قالت بتروح بالليل مطاعم. طب انا جاوبك على يعني. كل حل على الاثنين وخلي بالك الحلفانات دي يا جماعة. ده احنا المشايخ بقى تلات ارباع اللي بيتكلموا عنه الحلفانات بالطلاق معلش وقتي انا هجاوبك بس انا بتكلم بقى ناس تانيين خلاص انت كده ما متشكرين هجاوبك ان شاء الله فانت حلفت عليها ما هي رايحه الدرس قلت لها عليا لين ما انت رايحه الدرس اه دلوقتي عايز تروح الدرس عاوز اروح بس هتيجي متاخر بردك اعمل انا ايه اه طب المدرسين دول مش عايزين يخلوا الدرس بدري لا عشان أخاف عليه أبى أنت في في في القاهرة ولا في قرية ولا في لا أنا في بلاد دكرور في بلاد دكرو ودروس يخلص ساعة كم بيخلص الساعة عشرة ونص عشرة ونص بالليل آه يبتدي الساعة عشرة ااا الدرس يخلص عشرة ونص ويتيجي الساعة عشرة اه وحلقت ثلاث مرات لحظة واحدة الدرس بيخلص عشرة آه. الساعة عشرة ونص وهي بتيجي الساعة عشرة ازاي يعني هي عبال ما بتيجي البيت بكون عشر ونص طيب حاضر يا سيدي هي في سنة كام يا اخي الكريم هي في ثلاثة سنة كمان طيب أوه. يا سيدي والدف هل... بلاء برضو ولا بعيد لا في بلاء طيب حاضر حاضر شكرا يا اخي الكريم اتفضلي يا اختها اهلا وسهلا باسكندرية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت عايز اصال حضرتك بس انا ربنا رزعني ببنت واختي اه, آه يعني بولد بس اشنفت الفترة طبق اسجوع وكلا فكنت عايز اعرف ينفع ان احنا نتبح عجل واحد بدل ثلاث خرفين اه ينفع ان شاء الله ينفع <تصفيق> طب ينفع يشترض سن و... العجل اللي كنت باي يعني طيب حاضر حاضر هجاوب حضرتك ان شاء الله طيب اتفضل يا اهلا وسهلا يا اختار السلام وعليكم السلامة الله وبركاتك يا حضرتك يا الف مرحبا جزاك الله كل خير يا ربنا يكرمك يا, رب. يا رب الله يحفظك ويبارك في القناة اللهم امين يا رب أمين. حضرتك بس انا عندي سؤال ويريدت جاوبني على في الحلقة دي ايوة بقالي فترة طويلة يعني عديت دلوقتي عن ست شهور عندي احساس بالموت رهيب جدا جدا جدا وسألت الشيوخ من فوق مدى تخيل حضرتك وكلهم عليك كلمة واحدة ما حدش بيحس بالموت ويجبوه لي ايات كرآنية اني ما فيش حد بيعمل الموت والموت ده بيجي فاكه وكل حاجة انا الموت يعني انا قلت لحضرتك ان انا عايشة مع الموت مش في الدنيا انت حضرتك بتخرجي ولا ولا موجودة في البيت لا انا صراحة في البيت على طول انا عفتر عن عملية أنا لسه في, في كت... رجلي فما بخرجش بصي حضرتك انا لسه ايه للكلام ده واحدة قاعدة في البيت على طول وكل انواع نشاطها وعبادتها في البيت وكله في البيت. ولا تعرف حد ولا بتزور حد في الله ولا بتستقبل حد ولا بتقوم بالدعوة إلى الله ولا بترعى الضعفاء ولا لا علاقة بالمجتمع خالص دي هي حطت نفسها جوه القبر وقعدة تقبر نفسه الإسلام لم يقل لها هذا الإسلام قال للمرأة حتى أخرج يروحي صلاة العيد حتى لو ما بتصليش عشان عندك العذر الشهري فما ينفعش نعبد ربنا بمزاجنا وبعدين لما يتحقق النتيجة نقول هو إيه اللي بيحصل ده ما هو اللي بيحصل ده نتيجة الانقطاع الكامل ووحدة وعزلة وتلاقي واحدة بتكلمني تقول لي انا امي ماتت وابويا مات واعدى الوحدي واخواتي مشغولين في ازواجهم وزوجاتهم وبصلي والله وبقرق قرآنه وكله ولكن حسى بالموت طب ما انت قعد على نفسك مين قال ان الاسلام طب انا جاوب حضرتك على, أنا جاوبتك على كل حال اخرجي اخرجي الى المساجد والى الدعوة وحس باهل فلسطين وغزة وادعي الى ولمي تبرعات وديها لفلسطين وشوفي المساكين والغلابة واليتامة شوفي عبادة ربنا اللي عليك ورد على حضرتك ان شاء الله اتفضلي اهلا وسهلا اتفضلي بالاسماعيلية السلام عليكم وعليكم السلام الله وبركاته يا يا انا أهل. كنت بسأل على يمين طلاق انجوزي كان حلف ااا كان في موبايل بتاع أخوه انه هو حلف عليه يمين طلاق ان الموبايل ما يطلعش البيت ما أخوه ما ياخدهوش فاا أنا عشان أفوذ بالمشكلة يعني تحيلت عليه وكذا ووو خليت الموبايل لأخوه فاا يمين الطلاق ده أنا بسأل عليه يعني طيب يعني هو حاض حاضر تحت أمرك ردا حضرت إن شاء الله تفضل طيب اتفضلي يا اختي ما شاء سلام عليكم. عليكم الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايه زي حضرتك يا سمراء يا اهلا ومرحبا يا اختي والله ليا سؤالين تفضلي بقالي أكتر من سنتين بستخير ربنا في شيء معين الشيء ده ما بيتمش بس في في قلبي القرار بتاعه ثابت هل ده عدم رضا ب بنتيجه الاستخاره ولا هو ده ال القرار هو ده قرار ربنا بس في تاجيل لل لتنفيذ الاستخارة يعني لا ولا فهم حاجة يعني انت أنا أنا لحظة, بقال لحظة, بقال لحظة لحظة انت بقالك سنتين بتدعي ربنا طلب شيء ولا بتستخيري بتستخير بتستخيري انك تعملي كذا او تعملي كذا أوه. طيب ومن سنتين بيحصل ايه بقى اه اه اه اه الموضوع بيزيد جوايا تردد. بيزيد جوايا نفس القرار جوايا بيزيد لكن لسه مفيش حاجة ظهرت تديني نتيجه اخيره نهائيه اه انت مت... منتظره شيء يظهر اه طيب طيب آه، لكن ال... لكن الاحساس بتاعي يعني انا حتى في الدعاء بيقول ايه ارزقني يا رب لو هو مش ده لي ليا ارزقني والموضوع, بس... والموضوع... ما من جوايا الموضوع يحتمل يستنى سنتين بحاله اه موضوع قرار قرار مصيري يعني خاصة باستمرار ب... ب... في زواج او عدمه اه, آه. طيب الحاجة التانية هل انا لما بعد في فترة الاستخارة دي حاسة ببيق في في صدري وبتتبع كل عيوب الشخصية اللي قدامي بيصغيرها وبكبرها والدرجة اني انا كل ما بيستخير كل ما بيتزيد دي في قلبي دي فيها يعني حاضر. زند علي ربنا يا رب يهتي الحال ياد الجلال يكرمه يكرمك يا رب وينقي صدرك ويطهره يا رب العالمين ويحفظكم من كل سوء ده الحمد لله ان نتيجة الاستخارة بتتأخر لعله الخير ده هو ده في حد ذاته نتيجة الاستخارة يعني تأخر الاستقرار على القرار الحاسم دي نتيجة ابشري تفضح هجاوب حضرتك مين يا فندم اهلا بالغربية يا مرحبا خالدك تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي <تصفيق> حضرتك يا ألف مرحبا يا أخي الكريم بعد إذن حضرتك بمناسبة موضوع الطلاق أيوة أنا في ظروف الشغل بتاعتي وطبيعة الحياة يعني ما ان كنت مرت بظروف الطلاق دية حرفت يمين قبل كده او يمين ومنازبت لو عملت كذا او عملت كذا او خرجتي او ما خرقتيش الحمد لله الحياة مستقرة ومستمرة بخير ولكن تزبزبت رأيي وشكتت ان انا ممكن اكون حرفت بيمين والموضوع ايه فلت مني فمش عارفت الحالة دية اتصرف ازاي واعمل ايه عشان لو كان موقف سليم او غير سليم ولا انا فاهم حاجة يعني انت مش فاكر اذا كنت حلفت ولا لا لا حضرتك ايه انا حلفت حلفت اه واللي حلفت عليه زوجتك خلفته يعني اذلت لها ان عملت كذا تكوني طالق وعملت ايه ايه حاجة زي كده حضرتك حاجة زي كده يعني ايه يعني هو بالفعل حضرتك كده بصير طيب هو كده اصلا زي كده عشان انا فتيك هقول لك برضو الفتوى حاجة زي كده فانا عشان اعرف ادي لك فتوى افهم انت حضرتك مرتين قلت باللفظ كده ان فعلت كذا تكوني كذا ولا قلت طيب ها فانت يعني عايز تعرف تعمل ايه في الموضوع حاضر بعد اذن ما عليك كمان لو سمحت بفضلتك افضل افضل من كده ايه هاريت حضرتك لو مش متذكر ان كنت اتأكدت من حاجة زي كده نفذت او ما نفذتش في الحالة دي برضو اعمل ايه انا اسف دي السوقات بيتكرر بالطالب طيب يعني انت ربما لا تعلم اذا كانت هي خرقت اليمين ولا لا ايوان بالضبط حضرتك كده طيب الله يرضى عليك الله يرضى عليك شرفكنا يا في الكريم اتفضل يا مرحبا بالسعودية فضل يا أخي السلام وعليكم السلام أخي ورحمة الله وبركاته فلا تصلك <تصفيق> بس لو واحد كذب كذب على واحد يعني ويجد أن يتوب طيب فلازم يقوله بالحقيقة ولا يعني بدون ما يقوله حاضر حاضر حاضر حاضر إن شاء الله أجاوب حضرتك حاضر يا أخي ومرحبا بك وربنا يعني يكرمنا بنسمات الأرض الطيبة هذا الجلال الإكرام مرحبا اتفضل يا اخ محمد ده حضرتك ايه يا مرحبا بيك انا عندي سؤال بس عارف كده من علي ضروره الحاله دي شاه الله اكبر على اشتراطات تحت عمرك انت من دمياط يا اخ محمد ايه انت من دمياط اه يا مرحبا بيك يا هانسه اتفضل مرحبا بك اه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارة أولياء من ومن يتولوا منكم فإنهوا منكم حال المصافحة مع اليهود المحارف تولي انت تقصد مين بس مش ها طيب <تصفيق> المصافحة. <آه>. حاضر المصافحة طيب حاضر أسئلة خطيرة أي... دي يا جماعة حاضر إن شاء الله طيب يا أخي محمد طيب ومحمد الآخر من الجيزة تفضل السلام عليكم وعليكم السلامة الله وبركاته ما عنديش وقال بس في بس حاجة وضحها الأخت اللي هي اتصلت بتقول لأنا بحس بالموت وكده ايوه انا جالي بيجي لي برضو نفس الاحساس ده بس يعني الكلام ده على اسر ان في واحد زميلي كان من عز أصدقائي يعني توفي فمن بعديها الكلام ده بالضبط عادت يومين كده طبيعي بس اليوم الثالث بعديها جالي حالة من الشعور بالموت فضيع جدا وان انا برضو ماليش لازمة في الحياة وكده وعيش وخلاص حتى كان ايام امتحانات ساعتها ما كنت مش قادر اكمل في الحياة وكده يعني م. بس جيت بعد كده فكرت قلت لا دا انت عايش ولازم تكمل حياتك ومش عارف ايه ومع نفسي كده كله م. يعني مش عارف حتى اوصف حالتي مش عارف حتى اوصفها لحد جيت سألت واحد زميلي برضو على الموضوع ده يعني الموضوع اللي بيحصل راح جي واحد صاحبي قال لي انا برضو بيحصل لي نفس الكلام ده بس انا عشان شفت جزخالتي بيتغسل قدامي <تصفيق> بيقولني برضو لي الإحساس ده وانا وإن برضو ببصت لإخواتي كده ومش عايز أخطب برضو عشان ما يطلمش البنت اللي جاي معايا وكده انا عندي الإحساس ده بس الموضوع ده كان من شهر أربعة في سنة 2008 وبدأ يقل دلوقتي وما مراحش قوي بس بدأ يقل فانا بس يعني بقول للأخت يعني تتطمن ان ممكن ان شاء الله يزول مع الوقت يعني ايه مع الوقت كده يروح بس برضو الصراحة ما راحش انا بس المدينة ان هو ما راحش هقول لك حاجة مهمة فضح. جدا ان شاء الله هقول لك النهاردة حاجة مهمة جدا باذن الله تعالى يعني انا بس مبدئيا مبدأ ان يشعر الانسان بالموت ده ده من, من علامات الصلاح اصلا ومبدأ ان ينسى الانسان الموت ده من علامات جهنم والعياذ بالله من علامات انه رايح الى مش منتبه يعني فده شيء لكن احنا بنتكلم عن وصول الامر الى الحالة المرضية التي تجعل الانسان ما بيعملش حاجة وكذلك من رحمات الله ان تقترب من الانسان حالة وفاة على البسطة نفسها في العمارة في, في البناية التي يسكن فيها فيشعر ان ملك الموت جاء هنا كان عندي في الغرفة كان عندي في البيت كان عندي في البناية فيشعر بقرب الموت منه وهذا من علامات الصلاح وليس شيئا سيئا إنما أن يتصل الإنسان بهذا المعنى فقط وينسى بقية المعاني فيصاب بالاكتئاب والوسوسة وهذه وال... وال... هي المشكلة وسأجيبه إن شاء الله وأنا السؤال التالي تفضل يا مرحبا بكفر الشيخ أيها حاج تفضل يا أختي الله يكرمك بعد إذنك أنا لي بنت أختي متوفية ايه في تانية اعداني بنت اختك مرتبطة. متوفية في تانية اعداني اه عندها 13 سنة ايوة بس كانت مرتبطة بربطنق وحفظة القرآن وكتبه كلام وحاجات قبل ما تموت كأنها كانت متموت ايوة وكتبه بتتكلم وماشي مش فيه اي اي حاجة داخلها الحمام تشطف يا دوب قلعت يدومها وموتها بتخبط عليها قامت لقيها بطول الحمام متوفية فهل موت هدف الحمام يعني ايه يعني هل هو دوحش؟ لا لا لا هي مثلا توفت في الحمام ابدا مطلقا ولا بالعكس لقد تكون من علامات حسن الخاتمة احكي لك ازاي مين قال كده لان هي كانت مرتبطة بوالدتها جدا ومامتها ربنا يا ربي صبرها هي كانت على زي النسمه اللي كانت على على وجه الارض واحنا كلنا يعني قال يعني مش عارفين ان ابدا اطلاقا لا لا مين قال كده بجد حاجات يا شيخ قبل ما يعني عن العذاب القبر وتقول وكذبة ان الله ان رضيت بالجلسة ربي وبالإسلام ديني وبرسول محمد كذبة حاجات أشيخ كأنها كانت عارفة أنها هتموت وكانت مفيش فيها أي حاجة ومشية ولا في أي حاجة فيها وماتت فجأة لا أبشري ان شاء الله هي الصالحات. من الصالحات قالوا هي أماتت بأزمة قلبية بسي ماتت في شاعتها من غير والدتها بتخبط عليها لقتها بطولة على الحمام في قلب الحمام يا دوب قلعت في دومها. هل في الحمام ده يا شيخ أبدا أبدا أبدا إن شاء الله هي من الصالحات وهذا سيكون من علامات حسن الخاتمة هجاوبك حاضر لا أبشره يا سلام يا مرحبا للأخي الكريم الكويت المباركة السلام عليكم وعليكم وصلاة الله وبركاته ومرحباً لا سمحت أم الشيخ تفضل لا سمحت أم الشيخ فيه سؤال عزيزي إن شاء الله تفضل لا سمحت زوجتي أنا زوجتي رجعت ولد أخوها كويس هو طبعا ولد اخواتي معاه اخ كبير عط... يا خساره يلا اللي بعد ان شاء الله يلا يا اختي ام محمد اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك حضرتك يا شيخه ربنا يبارك فيك مبدئيا ويا ربي يا ربي يعني مش عارفة بي بي والله بتحذاك يعني ونعمله باذن الله ربنا يحفظك يا اختي ربنا يبارك لك معلش هو سؤال والدي الله يرحمه وادعي له معلش بالرحمة دي يا, يا, يا رب امين يا رب ما الله كان بيشتغل يعني في مكان وكده في جهة حكومية وبعدين يعني زي كان امين مخازن بس حدث الكلام ده من من 30 40 ما كانش عنده وعي قوي فكان مثلا ممكن ياخد حاجات مثلا زي أطباق الثلث مثلا حاجات كده وكان بيجيبها عندنا يشيلها لنا في جهازنا وكان كله في الوقت ده بيعمل كده هو ما كانش عنده دران طبعا ده حرام وكده دلوقتي الحاجات دي أنا اتجهزت منها وأنا مستحقا ما استخدمها مش عارفة أعمل إيه ومش عارفة أنا أتصدق ولا أرمي الحاجات دي أو إلا على والدتي الحمد لله والدتي مقتدرة يعني تعمل إيه حاجات دي ترميها معلش حاجه ثانيه بالنسبه للناس اللي بتتكلم في موضوع الموت والله يا شيخ زي ما حضرتك قلت ربنا يبارك لك رب ويعضك ويرزقك ويرضى لنا في خاتمه فانا زي قلت ان ده من الصلاح واني ان شاء الله ان شاء الله اي انسان بيحس بالاحساس ده ربنا سبحانه وتعالى باذن يعني هيكون جنبه ان شاء الله انا نفس الموقف ده مر بيا ما كنتش منتقبه وكانت حياتي ماشيه كده ربنا اكرمني بالنقاب واكرمني بزوج صالح واكرمني بابن الحمد لله والحمد لله حياتي ماشيه جميله جدا بفضل وبحث القرآن وبتعلم وبحاول أعلم الناس فان شاء الله ان شاء الله أكد ربنا سبحانه وتعالى يحب عبده عشان كده بي بيوصله للحاجة دي فأنا بقوله سلام. والله إذن حد يا رب ما يخافش أبدا من الموضوع ده هو يمشي كويس ان شاء الله ربنا حيقف جنبه ربنا يكرمك يا رب العالمين شوفوا يا جماعة شايفين ال... يعني جزاك, جزاك الله خيرا شايفين الكلام يعني أنا عايز أقول لكم دام ده دا الموضوع اللي أصبح كذا واحد بيتكلم فيه وإحنا مع الأسئلة أيضا إن شاء الله ولكن مسألة أن يشعر الإنسان بالموت ده الرسول عليه الصلاة والسلام أمامه ذكر واحد من الصحابة قاله ده كان هايل ورائع ومحصلش ممتاز وكان مات فسألهم سؤال قال هل كان صاحبكم هذا الرجل لماذا يكثر من ذكر الموت؟ فسارحوا كده وقالوا لا يعني, ما يعني ماذا كان يذكر الموت كثيرا فقال اذا ما بلغ صاحبكم كثيرا مما تبلغون اليه لكن تسيب الموت يستفرد بك بس بدون بقية معاني الاسلام مين قال ان تعبد الله على معنى واحد وتترك بقية معاني ونتكلم ان شاء الله أهلاً وسهلا يا دكتور أسامة الخضلي. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله عليك راعينا الله يبارك لك حبيب ربنا يتقبل يا للجلال يا كمان. الله يبارك لك. ال أنا بسألك حضرتك تكلمتنا من حلقتين فاتوا على موضوع الريم طاو حضرتك ما شاء الله يعني. صحيح. أفتنا كثير يعني. ما شاء الله. أبني كريم. وأنا بسأله بس حضرتك على موضوع قالوا عليه بيع التورق ده موجود أقول جد كتير أو في السعودية أو في الخليج. طبعا فرأي حضرتك إيه في الموضوع ده؟ حاضر وانت حضرتك عايز ليه الموضوع ده الموضوع ده فيه يعني في فا يعني هبني ارضه وحاجه زي كده اه يعني انت تستخدمه خلاص اجاوب حضرتك اه اه طيب يا اخي اسامه وترجع بالسلامة يا رب العالمين مش عايز حاجة من مصر <تصفيق> طيب أخي. اتفضل. اتفضل يا حبيبتي اتفضلي يا اختي اهلا وسهلا مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله يا ام سهنا فعني والله ربنا يكرمك يعني كلنا فخورين بحضرتك جدا يعني وربنا والله انا فخور انت و... بيكم انتوا ربنا يصلح حالنا يا رب العالمين ربنا يكرمك يا ربنا يا رب امين يا رب آمين يا رب. ربنا يكرمك بس هو في سؤالين مهمين يعني هو السؤال يعني احنا ربنا سبحانه يعني رزقنا بان احنا عملت المساجد يعني وكذا الله فكان اكبر في بس مشكلة كان في بس مشكلة ان الاخت مثلا ممكن تكون حائط في يوم من الايام دي والناس طبعا بتزعل جدا وبعد كده بتبدا انها تتفرق وما تروحش المسجد ثاني فاحنا طبعا كل الاحاديث اللي قراناها كانت طبعا بتقول ان ما ينفعش ان البس في المسجد للحائض او طبعا الجنب فاحنا بس كنا عايزين يعني ايه يعني, يعني ايه ولا كده يطمننا قلبنا يعني ولا نبقى مقصرين في الموضوع وفي ناس طبعا ميبقاش مستحيل حاجه حرام ده السؤال الاول السؤال التاني يعني ربنا كلمك هو وما طبعا ما في المساجد مكان يعني طب كملي اتفضلي ربنا كلمك هو السؤال بس ان طبعا الاختلاف الناس فيه طبعا اليومين ده اليومين دول يعني دي اختلاف طبعا كتير جدا فالناس يعني ايه ممكن الواحد مثلا ماشي على حاجة معينة… على طريقه يعني طبعا كده بنسعى الواحد الله قال ان هو ده يعني فطبعا ده ايه يعني واحد يشوف مثلا حد بيسمع شيخ يقول لا والله ده الشيخ ده فيه كذا وكذا وكذا ويبدأ يشهر بالمشايخ وده ما يسمعوششا كذا وكذا وكذا فربنا مني الكريم يعني بس كنا عايزين كلمة في الموضوع ده سيدكم الله خيرا ونقصها في الإطارة يعني نلاقي العفو يوي بس حد يكون بيشاهر بي انا ولا حاجة قوليلي <تصفيق> حاضر اجاب حضرتك ان شاء الله تصدله تصدل يا اخي عماد يا مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته از حضرتك يا حياك الله يا اخي الكريم والله حضرتك يعني احنا بنسمع حضرتك ويعني بنستك جدا من كلام حضرتك والله يا فعلا <تصفيق> الموضوع <من> الجهادي <تصفيق> والله ربنا يكرمك اتفضل <تصفيق> وفعلا والله حضرتك يعني موضوع الجهاد ده اللي حضرتك اتكلمت فيه افضت فيه واتكلمت فيه يعني ب يعني كل حاجة يعني ما فيش حاجة حضرتك سبتها وفعلا يتتتم علينا ان احنا دلوقتي نجاهد ما فيش قدامنا غير كده والجهات سئلة الحضرتك بتقول إن هو يعني أبسط حاجة علشان خاطر الفساد في الأرض يعني يعني نحارب الفساد في الأرض. ومتالي دلوقتي ما فيش فساد في الأرض أكثر من إن يخطفوا الأطفال ويأخذوا منها أعضاء ويبعوها ويخطفوا البنات ويأخذوا منها أعضاء. متالي ما فساد في الأرض أكتر من كذا دلوقتي يعني. فلو في جهات سئلة حاجة زي كذا مش تحصل. فأنا يعني ياريت ياريت لو يعملوا مثلا قانون الناس ذات اللي, اللي بيعملوا الحاجة زي كده يطبقوا عليهم فعلا حكم الفساد في الارض اللي ربنا يعلم في القرآن يصلبوا او يقطع أو يقطع, يقطع عليهم واربولهم ده ده كمان بقى ده خلاص انا جاوب حضرتك جزاك الله خيرا ده موضوع الاخ عماد اللي بيقوله ده ده مش موضوع الجهاد ده موضوع اقامة الشريعة الإسلامية اللي هي حد الحرابة اللي بيختطفوا الناس وياخد واحد ويطلع منه الكلية ويعمل منه يبيع الاعضاء ويغتصب امرأة ده حد الحرابة وهو من الحدود الشرعية زي حد السرقة وحد الخمر وحد الزنا ودي من الحدود التي لا بد ان تقام وهي رحمة يعني انه, انه يقتل مئة ألف لخطف أعضاؤهم البشرية ولا تقطع يد ولا, ولا يقتل واحد يعني الحقيقة لكن حاضر وبن... طيب تفضل ها. أهلا وسهلا بالأخت الكريمة من الإمارات تفضل السلام عليكم ورحمة الله يا ألف مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا عندي سؤال بس لله المولى عز وجل اتفضل يا انه يهنيك في عمرك ويطول عمرك ويسعدك, ويسعدك ويعطيك لا يرضيك انت واولادك ارجو من كل من يسمعني يأمن على دعاي اتعر الله من في عمرك ويسعدك الله على اتسامتك وراح اصلاً بدون ما تجاوب البشر الناس حترتاح نفسيا يا سيدي أنا بدي أبكي والله ربنا يعزك ويكرمك من عطائك وإكريم. الخير الله يعزك ويكرمك لأخلاقك يا سعد الله الله يسعدك في دنياك الله يبارك فيك ويكرمك ويجزيكم خيرا أهل الإمارات لهم في النفس موقع أي موقع ووالدي عليه رحمة الله كان يعني, يعني آخر أيام له كان في زيارة للإمارات وجاءت وفاته على أرض الإمارات فيعني بيننا وبينها من العاطفة ما لا يعلمه إلا الله وهم أهل خير وأسأل الله أن يديم بيننا وبينهم مودة أبدا يا رب العالمين وجزاكم الله خيرا أهلا وسهلا بالأخ أبو وجدي المجاهد الكريم فضل السلام الله عليكم ورحمة وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا مرحبا بيك كيف حالك يا مولانا جزاك الله خيرا وأنعم وأكرم يا رب العالمين تفضل الحمد لله للسلامة حضرتك الله يسلمك ويجزيك خير والله يا مولانا لو أرد فيك الله لقد أسلكت صدري بلقاي بك والله رب هنا يجزيك خير حاجة. يا رب العالمين الله يبارك فيك يا, يا مولانا المداخلة ليست في ولكن في سؤال واتمنى أن ترد عليه في الحلقة إن أمكن حضرتك واعلم أن الحقوق عليك كثيرة جزاك الله عن الإسلام وعنا صير الله يكرمك. حضرتك في مساعدات كثيرة موجودة في دار العريش المفروض أنها تتوجه لغزة لا لغزة المساعدات في معظم أهل مصر جمعينها ولمينها منها من بعضهم. فسبحان الله المساعدات دي معارضة للتلف سواء شمس او امطار او خلافه موجودة في استاد العريش وموجودة في حضرتك في مخازن كثيرة والله اهل غزة اولى بها من انها تتحط في الاماكن اللي ممكن ان حضرتك تتلف فيها وما بتدخلش ليه؟ نعم يعني ماركونة في استاد العريش ليه؟ ممنوع حضرتك انها تدخل ليه بقى؟ المعبر تقفل يا فندم لا دوة ولا اكل ولا اي حاجه اه اه اللي هو الوضع الاخير ده ها لحضرتك والله المساعدات دي بالاطنان وبالمل بالملايين مش عايز انا ما اعرفش سعرها كان بس مساعدات فعلا غالية جدا والناس الناس محتاجاها وفي ناس دفعت فلوسها نتمنى عن طريق حضرتك ان حضرتك توجه مناشدة او نداء لأهل الحل والعقد في هذا الامر والمسؤولين لإدخال هذه المساعدات لمن يستحقها وجزاكم الله عنا كل خير انا لله وانا اليه راجعون جزاك الله خيرا إن لله وانا اليه راجعون ان لله وانا اليه راجعون طيب تفضل يا اخي سيدي مرحباً بيك يا السلام السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام الله وبركاته يا, يا مرحبا حياكم الله الله, الله يبارك وسهلا هلا انا كنت بشوف رؤيا كتير شيخ معاك جدا اتفضل انا كنت دائما بشوف الشيخ محمد حسن في المنام ما شاء الله اغلب حضرتك هو مرتين بيعلمني العلم ما شاء الله والمره الثالثه جالي بناخد عهد مننا بعضنا ما شاء الله انت حضرتك هتسألني عن رؤيا انا هتسألك عن رؤيا حضرتك وحدك ما تشاء لكن تجيب اقول لك؟ انا الحقي عايز اسمعها بس انما انا مش هعرف اجاوب لكن قول اتفضل طيب حضرتك المرة الثالثة كان نكتب عهد بيننا وبين بعض. المرة الثالثة كان يعلمني العلم هو الشيخ محمد حسين يعقوب ماشا ده ايه ده يا أستاذ ده ما شاء الله ها. المرة الخامسة هتاني هو النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أخلي السادسة كانوا يريدنا أن أحدثوا في التليفون ها. السابعة كنت أنتظر النبي حتى أشتكي له الشيخ محمد حسين أنه لا يجيبن. أنه لا يجيبك اه وذاك بقى, بقى الراجل بيعلمك فا بكمل اتفضل اتفضل على كل حلقه اداف الروايه طيب يا سيدي جزاك طيب الله طيب خير, خير بس يعني الراجل بيجاي لك هو الشيخ محمد حسين يعقوب يعلموك لوحدك تشتكيهم للرسول عليه الصلاة والسلام على <تصفيق> كل حال انا شايف ان انت تبعت الكلام ده للشيخ محمد حسين والشيخ محمد حسين يعقوب وهم ان شاء الله يجاوبوك لكن رؤية جميلة وطيبة وانا يعني, يعني بيني وبينك كده من غير حد يسمع انا فهمتها لكن الحقيقة واخد مبدأ اني لا اتكلم في تعبير الرؤى لكن هي ذات مفهوم يعني هي لها معنى ومعنى كبير ومتشعب فان شاء الله يعني ربنا يكريمك يا رب ناخد كمان عشان نلحق نجاوب يا مرحبا يا أخي أنمر تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ألف مرحبا يا أخي الكريم هذا كلام عليك. عليك حضرتك أنا عملت استخارة في أمر في أمور شغلي وأولت الاستخارة يعني تأويل العكس ومن يومها مثلا أنا شفت في استخارة حاجة بيكون ناشي فيما في زي صرف في ساحة أو حالي زي كده في أمر ما من أمور يعني. ها. فأنا نفست العكس ما فهمتش الاستخارة وبعد السنين عدت ليت فعلا كل ما رأيته في الاستخارة بيتحقق ان انا عكست الطريق ده فهل عليك كفارة ان انا فهمت الاستخارة او اولتها غلط مع العلم ان انا من طفولتي بقرر الرؤيا يعني زي فلق الصباح ما شاء الله لغاية دلوقتي يعني من طفولتي لغاية دلوقتي وصلت 50 سنة لو رأيت رؤيا بتتحقق كما كما رأيتها هل عليك رجل او كفارة في ان انا فهمت الاستخارة خطأ نعم انت عندك اولاد يا اخي الكريم عندي عندي اربع بنات طب ربنا يكرمك فيك حاضر جزاك الله خير طيب اتفضل اخر اخر اتصال الله اكبر اتفضلي يا اختي اهلا وسهلا الله اكبر اتفضلي اتفضلي بس وططي التلفزيون عشان اعرف اسمع وعليكم السلام وعليكم الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا انت منور الشاشة والله والله اللي المنورين ربنا يكريمك وتفضل يا رب. ربنا يكريمك يا رب بس حضرتك انا اختي مجاوزة ابنها قريب كويس وبعدين هي مراته ما بتصليش ربنا يا رب عز وجل كده يهديها معلش تاني مع احسان استاذ حمدي كان بيكلمني تفضل يقول اختك مالها مجاوزة بقول لحضرتك اختي لست مجاوزة ابنها قريب كويس وبعدين هي مش بتصلي ومش بتعجزها ولا حمتها نهائي فبعدين ايه جوزها شغال غرش ومش مقضينها اصلا فاختي خايفة طبعا على ابنها عايزه تجيبو يقعد معا في الشقة وهي طبعا هي يعني بتزعق ومرات ابنها بتزعق وتوله الفاظ مش كويسة وتقعد تصوت وتوله الفاظ خارجة خالص فهي خايفة هل هل لما تجيبها هتقعد معا في الشقة هتريحها ولا تطرش العيله لاثنين التانيين مش هي مش عارفه تعمل ايه فبتقول لك ربنا يا رب يفيدك كده بتقول ربنا سبحانه وتعالى تقول لها تعمل ايه وهي قبل ما تجوزها له ما كانت ما كانت بتصلي ولا لا لا هي طبعا ابنها كان متعرف عليها من من شغله اه طبعا كل بقى تكلمها ابنها طبعا كان يوقف لها هي كويسة هي وهي فكانت فكانت انا اسمع الموضوع فلما اتجوزها و... دلوقتي كلنا بنقول لها صلي فقالها لها قديم اتجوزة هي بقى لها سنة والولد اللي هو ابن ابن اختك ده لسه متعلق بيها ولا لا طبعا ده مخلف ده اتجوزها ومخلف بيت طيب يا ستي طب متشكري ربنا يبارك لك ويجازك انتو منين يا, يا حجة منين يا اختي و... ربنا كمان سؤال بس اخر انتو عايشين فين ولك. عايشين فين هم احنا عايشين في المطارية طيب يا ستي ربنا يكرمك حاضر. طيب وفاصل عشان أستاذ حمدي حاضر يا أستاذ حمدي بس سريعا الله يكرمك طيب واقفة بسيطة ويرجعون لنا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة اولا حاضر إن شاء الله مسألة الرقم التليفوني ولكن هو ليس للأسئلة ولكن أنا سأعلينه إن شاء الله الآن بإذن الله تعالى وكذلك المسألة الخاصة بمواقع يعني أنا قلتها لكن السؤال حاضر نأخذ فقط الإخوة والأخوات الكرام الذين تفضلوا بالاتصال وجزاهم الله عني خير الجزاء أما الأخت التي توفي والدها بعد أخيها وتوفي الوالد والأخ في أسبوع واحد فأسأل الله عز وجل هذا الجلال والإكرام الذي غلبت رحمته غضبه والذي يحب العفو والعافية ويحب العفو عن عباده ويحب العافية لهم والله يريد أن يتوب عليكم أسأل الله عز وجل أن يتوب عليهما وأن يغفر لهما وأن يجعلهما في فردوس الجنة الأعلى وأن يغمسهما في أنهار الجنة وأن يكون الآن في روضات الجنات يا رب العالمين وأن يربط على قلوب أهليهم بالصبر والسكينة والسلوان وأن يجعل هذا الموت عظة لقلوب هؤلاء الأهل وألا يفتنهم بعدهم بعدهما يا رب العالمين يا أخته الكريمة اطمئني وأبشري فإن الوالد أحيانا إذا كان إيمانه لم يبلغ به درجة أن يشعر أنه قد يموت هو أولا أو ابنه أولا فإنه يؤمل يكون أمل في ابنه إن هو اللي يشيله هو الذي يحمله وينهض بعده ويطمئن الأب وأحيان يقول لابنه يا ابني لما أموت ابقى أعمل كذا فيغيب التصور تماما عن عقل الأب التصور الآخر فإذا كان الذي مات هو الابن فتا يحدث شيء من ذهول في القلب في العقل في الإدراك فجأة لا يكون معنى هذا هو الغضب وإنما يكون عادة ناشئا من المفاجأة لا شك أن الإيمان يربط على القلوب ولكن ليس معنى ما شهدته في عين والدك أنه غاضب منكم أو أنه ضجر منكم وإنما في أحيان كثيرة تكون الحالة حالة من الناحية العقلية غير حقيقية وأحيانا يكون غائب بنسبة ما عن الوعي وليس في عقله المتزن ونحن لا ندرك وقد تكون الحالة التي مر بها رحمة من الله به لأنه لو ظل محتفظا بإدراكه مع ضعف قلبه ربما كان الأمر يعني واحد يفضل عقله صاحي ومتزن لكن قلبه يضجر على الله فأحيانا يكون من لطف الله بالعبد أن يحدث له هذا الشتات ولكني أخذ من مكالمتك عظة لأمة المسلمين جميعا وقول للإخوة والأخوات في كل مكان شايفين كيف يجب على القلب المؤمن أن يتهيأ للحوادث وأن يتحضر لها وألا لا يفاجأ بها إذا أحببت ابنك جداً فاسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ان جبريل قال له احبب من شئت فانك مفارق في اللحظة التي تشعر فيها بحب ابنك الصغير وضحكته اعرف انه احبب من شئت فانك مفارق ولا يكن املك معلقا بحب من كتب الله عليه الفناء ولا نعرف من يسبق من انما لا تتصوري ابدا إن هذا إلا أنه رحمة إن شاء الله من الله عز وجل وأسأل الله لهم الرحمة والله أو شوفي أنت ما أنت عليه من من رغبة إلى الله نفسك ترحبيهم بنفسك لو تقدري الله أرحم منك لابد أن تعلمي أن كل هذه الرحمة التي خلقها الله في قلبك أنت في قلبك أنت لأبيك وأخيك هي من الله يعني خلق الله الله هو الذي خلق هذه الرحمة من ضمن جزء واحد والدخر عنده تسعة وتسعين جزءا فرحمة فقولي اللهم إن رحمتك بهما أعظم من كل هذه الرحمة الموجودة في قلبي وإن شاء الله لأدعوان لهما بإذن الله تبارك وتعالى يا رب العالمين أما فيما يتصل بالعدة ففعلا المرأة التي يتوفى عنها زوجها تلزم بيتها ولكن الفهم الشائع لا تلزم بيتها بمعنى أنها لا تتحرك منه ألبت مهما كانت الظروف هو فهم لا تسنده السنة فلقد عرض هذا على النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز للمرأة أن تخرج في وضح النهار لمهمة محددة في صحبة محددة داخل بلدها ثم تعود الى بيتها فليس الم... فاذا كان ابنها الاخر سوف يناقش الدكتوراء او شيء من هذا القبيل انا الحياة فاتني اعرف خارج لي انما الذي ذكرته وقع في نفسي تماما وخلاص فهمته فيجوز لها انها ساعة عشر الصبح بتخرج في صحبة اولادها بتروح تحضر وتعود البيت هذا موافق لصريح حديث من احديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ يعرف ان هناك امرأة استئذنة النبي صلى الله عليه وسلم استئذانا صريحا لواقعة صريحة ايضا كان قد جاءني سؤال من الاسئلة واحد كأنه غضان بيقول لي يا عم الشيخ انا مرات مش عارف مرات اخوية ولا ايه جزها مات وهي بتبيع خضار بتبيع خضار تبيع جرجير وفجل وبطاطا في السوق ولو لم تبع تموت ويموت ولادها وده دخلها واكل عشها وبيقولولها انها تفضل في البيت للعدة لا يا حبيبي تخرج في الصباح وتبيع في وضح النهار ومعها بيقول معها بنتها ولا معها ابنها حاجة زي كده تخرج ما دام هناك سبب مباشر واضح ولا تبقى الى الليل وتكون في غير غيبة كل الناس يراها بصورة ظاهرة ما دامت هناك حالة الضرورة التي تتعلق بالقوت وهذا ايضا كلام ورد في حديث صريح يعني مش ليس استنباطا وإنما حديث صريح أن امرأة جاءت فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة محددة فأذن لها بذلك على أن تعود فتبيت في بيتها وإلا تخرج من بيتها طوال مدة العدة اللي هي أربع شهور وفؤيهم عشر تيام الفتاة التي حلف أبوها بالطلاق وقال لها يا بنتي والله لو خرجت مع فلانة فتبقى أمك طالق أنا والله أنا الناس دول أنا نفسي عارفين لولا إنه اللي سألني الآن شخص محدد أنا ببهدل اللي بيسأله الطلاق دول بيحرفوا الطلاق ببهدلهم ببهدلهم هو إيه اللي جاب أي قضية واحد يقول له والله لا تاك... علي الطلاق لا تكل دي علي الطلاق منت داخل منت خارج دا إشارة مرور بقيت ممنوع الدخول وممنوع الحرف يمينا ومنوع العود للخلف لا يجوز يا جماعة الله تعالى لم يجعل عصمة النساء لعبة بهذه الصورة علشان الواحد يخلي الموضوع ده في ده, ده وهذا من علامات الفسق وقال يعني الحيا في فتوى رائعة. ائمة العلماء رأوا ان من يكثر الحلف عموما ومن يكثر, الح... يكثر الحلف بالطلاق بصفة خاصة لا تقبل شهادته امام المحكمة لانه لا يكون شاهد عدل بل يشك في كذبه لانه ساقط المرؤة تسقط مرؤته بكثرة الحلف بالطلاق هكذا صراحة ونصا فكثرة الحلف بالطلاق كلام فارغ لكن جزاك الله خيرا يا حبيبي يا أيها السائل أنك تقف على بناتك ألا تتأخر؟ الدرس بيخلص عشرة، فلما ترجع عشرة ونص بتقلق عليها وإلا يستفحل أمراضه جزاك الله خيرا من ابن حريص على بناته. لكن في مشكلة كبيرة، بنتك دي لا تلت سنتوي تساوي الدين ولا الدرس يساوي الدين ولا عشرة ونص مساء يساوي الدين ولا صاحبتها اللي انت مش وافق فيها وجايز تكون على يعني كما فهمت بتروح مكان تاني ولا تروح الدرس يعني مسألة الحقيقة اذا وجدت ان الريبة متمكنة ان شاء الله ما راح الدرس خالص ابدا ولا مدرسة ابدا اصلا لكن انا لا اقول بمنع البنت عن الدراسة ولكن مع وبعدين انا ما بسألتاش انت لابسة ايه اذا ما انتش لابسة لبس بالغ الاحتشام اللي يستر الجسد كويس جد بلغ اللي هو الحجاب يعني الشرعي المواصات الشرعية اللي يبقى لون مع حركة الجسم لا يبدي تفاصيل الحركة وتكون إنسانة يعني متسترة مصلية فيا ابني الحبيب لا يأ ما ينفعش ترجع في الطلاق ده ليه لأنه إذا حلفت على شيء فإن شرط الرجوع عن الحلفان أن يتبين لك أن غيره خير منه أن يعني مش, مش أي واحد يقول لك والله أنا حلفت وعيز هو مش بمزاج حضرتك هو لابد الشرط الشرعي من حلف على شيء ثم تبين له أن غيره خير منه فبالتالي لازم علشان ترجع في هذا الحلف تكون بنتك محجبة ومصلية و و ومهذبة و وعلى ايمان ولا تأتي المعاصي ومن اهل القرآن شوف كل ده اذا كانت بهذه الصورة فانه يجوز لك ان ترجع في هذا الحلف إذا اذا كان الساعة عشر ولا عشر ونص في بلاء الدكرور ده الدنيا بتبقى يعني زحمة والناس شيء والشوارع الا اذا كان في مكان صعب السير في هذا الوقت مثلا من الحواري الداخلية او المتفرعة منها انما لو في مكان واضح زي الشمس وليس هناك شيء روحتها انت او يروح يجيبها اخوها او شيء من هذا القبيل فاذا استحكمت الريبة يبقى ما ينفعش وعلى كل حال فاذا وجد ما هو خير من ذلك ولذلك انت عجبتني, عجبتني في إيه؟ انك تقولي بس انا نفسي ارجع في الحلفان بس لو رجعت فيه برضو هترجع متأخرة ففهمت انك راجل محترم انك واخد بالك ان طب انا مستعد درجع بس الخير لم يتحقق وبالتالي يا اما تتفق مع مدرس ثاني يكون بدري يا اما انك تشوف اخلاق البنت يا اما حد يروح معاها يوديها ويجبها يا إما يا إما, يا اما يا اما يا اما ما ينفعش لان الدنيا لا تساوي الدين لكن انا مش عايزك تكسر قلبها بشدة بانك تقول لا طب والله بقى مدام الشيخ قال الكلام ده ما انت خرجة وما انت دخلة وما انت متعلمة لا انا عايزها تتعلم شوف انا بقول لك هو عايزه تتعلم تروح المدرسة وتروح مع زميلتها اذا كانت صالحة وتروح الدرس وكل شيء وتحاول تشوف ظروف كويسة لهذا كله انما انا بفترض انك عجزت عن توفير الظروف الجيدة ما اقدرش ابدا اقول ان نترك بناتنا يضيعنا من اجل الاغترار بنحيه ال العلم حاول تتوسط المسألة ما تبقاش يعني بعنف أبدا واتقوا الله عز وجل ويا بنتي أنا أريد لك أن تتعلمي ولكن في نفس الوقت إذا كنت مقصرة مثلا في الصلاة أو في اللبس الشرعي او بتحطي مكياج أو بت... يعني هل تتصوري ان تطلبي من شيخ حرم عليك تطلبي من شيخ ان يعطيك فتوى لتخرجي الى الطرقات حتى عشر ونص مساء وانت لا تلتزمين باساسيات الدين اذا ان كنت ملتزمة باساسيات الدين فقد قلت لابيك يرجع عن الحلف عليه كفارة يمين إذا رجع يبقى عليه كفارة يمين ولا طلاق عليه يعني يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين كل مسكين وجبتين في طار وغدا من اللي هو بياكلهم في كل يوم وهو طبعا قادر مدام بيدفع لك فلوس درس خصوصي يقدر يطعم عشرة مساكين إن شاء الله أما الراجل اللي حلف بالطلاق ما بقول لكم حاجة والله العظيم يعني فسوق وجنان وعربدة ولخبطة واحد حلف بالطلاق الموبايل ده أخوه ما هو أخده لكنه رجع في اليمين ورده إزاي أستاذ ترجع في اليمين وترده قبل ما تكفر عن يمينه لكن على كل حال عليك كفرت يمين تطعم عشرة مساكين إذا كان هذا الإعطاء الموبايل هو خير وبلاش ست غلبانة اللي أنت متجوزها وأبوها وأمها اتمنوك عليها مالها ومال الموبايل علي الطلاق أخويا ما واخد الموبايل تاني وهي مالها هتخليها عرضة حرام عليك يا ناس بنات الناس ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم ده اللفظ وقع اللفظ على أذن المرأة أعتقد أنه يحاسب الإنسان عنه يوم القيامة تعالى أسمعت مراتك كم مرة تهديد بفصم عصمتها علشان إيه تسترخصها بأي سلطان تسترخصه أولاد الناس وحدة غالية أعطاك الله إياها تسترخصها بتاع إيه فإذا اتقوا الله عز وجل أما الأخت التي تستخير منذ سنتين فإن كثرة الوقت طول الوقت اللي... أنت ما قلت ليش إيه السبب في إنك متجهة إلى الطلاق لكن أعتقد أن كثرة الوقت الذي يعني لم تنحسم فيه الأمور عندك أنك تتطلقي فعلا أو أنك راغبة في الانفصال هو في حد ذاته نتيجة الاستخار ليه كثيرون من الناس مرة تانية كثيرون من الناس يظنون أن نتيجة الاستخارة لازم تأتي في رؤية منامية أو في شيء كذا واضح أو حاجة يخرج لأي السامة مكتوب عليها شيء لا هذا ظن غير صحيح وإنما الفقهاء قالوا بثلاثة أمور تدل على الاختيار وبعض الفقهاء اضاف شيئا رابعا وهذا الكلام مكتوب حتى في الفتاوى الكبرى لابن تيمية وغير وعلى فكرة النطق الصحيح تيمية وليس تيمية انما بس هو اللهجة البدوية ساعات بتخلي الناس تخطف كده انما هي تيمية فقال الفقهاء ان, إن قد تأ... إن, ان نتيجة الاستخارة قد تأتي في رؤيا منامية وان نتيجة الاستخارة ثانيا قد تأتي باشارة رجل صالح عليك رجل تعتقد انه صالح طيب تقي مؤمن فتجد انه يشير عليك يعني يقولك والله اعمل كذا توكر على الله وتشعر فيه عزما على رأيه انه هو يقولك لا طبعا اعمل كذا فقالوا ان هذا يكون مما يهدي به الله القلوب لتشير عليك فهذا من نتيجة الاستخارة والأمر الثالث أن تجد تيسيرا بالغا قد حدث وأن هذا التيسير يدفعك إلى شيء فيكون هذا إنما على كل حال الذي أقوله هو ما قال به أحد كبار العلماء جزاه الله خيرا حينما قال إن هذه الاستخارة هي دعاء تقول فيه اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه الخير وخير خير لي في دينه كذا كذا فقدره لي ويسره لي يقول فاذا قدره الله لك ويسره لك فهذا في حد ذاته مجرد انه تحقق هو كده دي نتيجة الاستخارة لانك كنت صادقا في تفويض الامر الى الله فاذا انت يا عوت الله بصدق وقلت اقدره لي ويسره لي ثم قلت اصرفني عنه واصرفه عني فصرفك سنتين فتلك نتيجة الاستخاره وأسأل الله أن يهدي لكم الأحوال يا رب العالمين وأن يرضي قلبك وأن يبصرك بالحق وأن يهيئه لك حيث كان وإنما أدعو لك بدعاء الاستخاره إذا كان فيه الخير أن يقدره الله لك وأن يرضيك به وأن إن كان فيه الشر أن يصرفه عنك وأن يصرفك عنه وأن يقدر لك الخير حيث كان الاخ الذي حلف مرتين بالطلاق وهو مش متأكد زوجته خرقت اليمين ولا لأ وحلف مرتين ولا لأ ده كلام ده واحد ايه بقى عشرين تلاتين سنة قاعد يحلف طلاقات وبعد يقول انا من تهيئ لي مرة حلفت الطلاق ومرة عملت ولا ما عملتش ولا ايه ده ما ينفعش لكن على كل حال يسألها يلزمه شرعا لانه فقاء تكلمه هل يلزمه أن يسألها عن خرق اليمين أو لا وهي التي تأثم إن خرقت وحجبت عنه هذا الخبر فإن وجد ذلك إنما إن شك فيه فإنه لا يبني على الشك وإنما يبني على اليقين يعني هل خرقت اليمين ولا لم تخرق اليمين ولا كذا مش عارفين خلاص إنما فداء مدام ليس متأكدا يقول لا لقد حلفت مرتين وخرقت اليمين فيهما ده اللي يبنى عليه وإلا لا يبنى عليه ولا تعتبر مطلقة ولا يلزمه شيء لكن بقى سيبك من الفقه شوية وخلينا دينا وورعا وده مهم جدا لو كنت عملت كده مرتين يبقى المسدس ما فيهوش غير طلقة وحدة طلقة وحدة ها طلقة وحدة وتصبح ثلاثة وتحرم عليك إلا أن تتزوج زوجا آخر فامسك لسانك واتق الله ولا تفلت بكلمة طه لا مقاف خلاص اتق الله وابعد تماما والصالحون لا اعرف من الصالحين من يتفلت لسانه بكلمة الطلاق وانما هذه كلمة تعتبر من الكلمات العيب ان ينطقها الانسان طوال عمره الا اذا عزم ان يطلق فعل انما غير كده لا يستخدمها مطلقا الاخ اللي بيقول علي اليمين علي اليمين اولا لظه ان فعلت كذا فانت طالق غير علي الطلاق ده له حكم وده له حكم والمسألة انه علي اليمين راح فين السؤال هنجيله على كل حال له لان انا قلت تدخلوا معاه انما على كل حال ان اراد ان يرجع فانما عليه كفرة يمين قبل ان يرجع طيب هل المصافحة مع اليهودي المحارب هو من ولاية اليهود تصفح اليهود المحارب بمناسبة إيه؟ السؤال ده ينفعش يتجاوب انما العبرة بالمناسبة يعني مصافحة اليهودي المحارب بمناسبة ايه بمناسبة انك اسقطت انه محارب ولم تعامل ولا تعامله على انه محارب ومعقدتش بتحرب ولا يحربك لا ده يبقى حرام وتولي إنما مصفحة اليهودي المحارب مثلا بمناسبة تبادل الأسرة ولا الحاجات زي كده لذلك لابد أن تذكر لي ما هو السبب ما هي المناسبة إنما والله جزاه الله خيرا واحد طالب في تانية إعدادي بعت لي جواب بريدي في صور قادة إسرائيل وبيقول لي أنا عرفت أن فضيلة شيخ الأزهر لا يعرف شكل بيريز ولذلك صافحه فلو سمحت يا شيخ حزم اعمل معروف خد الصور دي وصلها الشيخ الازهر عشان يتعرف بصور صور بقية قادة اسرائيل لحسن يقابلهم هنا ولا هنا يبقى ما يصفحهم فعلى كل حال انا بس حبيت لك دي حقيقة وشكرا لاخويا الكريم اللي افتني اعدادي اللي عمل هذا ولقد رأيت نقاء قلبه ويعني يعني الرجل طيب او يا ربنا يكرمه يا رب واحد مسألة طيب الأخت اللي توفيت سنة 13 سنة ربنا يرحمها رحمة واسعة لا ده ده من علامات حسن الخاتمة ان شاء الله وهي من الصالحات وبالعكس بالعكس أبشري كل البشر ان شاء الله يعني أما الأخت التي والدها كان يعمل أمين مخازن ولم يكن يعلم فكان يأخذ أشياء ومن هذه الأشياء التي كان يأخذها من المخازن أطباق ستانلستيل وأن هذه الأشياء مع الجهاز حاليا لا ده ترجعها فوراً ترجعها المين ترجعها لأكثر الناس التي الذين تعرفهم فقرا وفاقتا واحتياجا لان خلاص ده بتقول من 30-40 سنة ما ينفعش تروح مكان ترجعه لكن ما دامت هذه الاشياء ملك للخزانة الحكومية اي لبيت مال المسلمين فانها تنوب عن بيت مال المسلمين وتعتبر التكييف الشرعي لهذا انها نائبة عن ولي الامر نائبة عن بيت المال في توصيل الشيء لمستحقه لأنها وهذا هو افضل شيء لان بيت المال نفسه الان تصرفات غير منضبطة فبالتالي هي تنوب عنه في توصيله إلى فتاة فقيرة تت... يعني مقدمة على زواج إنما لا يجوز أن تأكل فيه ولا للقمة واحدة ويلزمها بلا شك لم تكن تعلم فعليها أن تستغفر الله وأن تتوب إليه وأن تتصدق وتكثر من الطاعات بقدر ما تستطيع فإن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين إنما لا يجوز لها أن تحتفظ أما إثم أبيها فالإثم موجود في حقه لا يزول بإعادة الأضاق ولا بإعادة المسروقات إنما يزول إن شاء الله بأن تستغفر له فالاستغفار يقبل والله عز وجل ياذا الجلال الإكرام يتقبل ويغفر لأبيك يا رب العالمين مغفرة عزما يا رب العالمين لعله لا يعلم لكن لا بد من الاستغفار وإذا كان في ميراثه اللي ورثته عنه شيء تقدروا تطلعوا من ماله هو فهذا أولى حتى يكون مساهما في التوبة له هو التشهير بيقول لي إن في بعض الناس لما بيشعروا باختلاف في الرأي يشهرون بالمشايخ أما ضعاف الدين ضعاف القلب ضعاف العلم ثلاث حاجات ضعاف في دينهم ضعاف في قلوبهم ضعاف يعني في قلوبهم مرض ضعاف في العلم فإنهم يستخدمون لا يجدون سلاح لا يجدون السلاح الحقيقي اللي هو الدليل الشرعي الدليل الشرعي ولا يتكلمون بالدليل الشرعي فلا يجدونه فماذا يفعلون ليطعنوا فإنهم يتركون سلاح العلم إلى سلاح التشهير فهؤلاء نحذرهم لقلة علمهم وقلة دينهم ولا بد أن نعلم أن من كثر هجومه وتشهيره و و ورميه للناس وما إلى ذلك هو في حقيقة الأمر هذا دليل من أدلة ضعف الدين فإن التحوط للدين يجعل الإنسان يرد الأمور إلى العالم المتخصص هو الذي يتكلم على كل حال تكلمت عن مسألة الجهاد لخطف الإناث وسرقة الأعضاء لا ده ليس جهادا بصوا يا جماعة. الجهاد في سبيل الله مع إمام ممكن يحرك جيوش المسلمين الذي تمثل دولة ويجاهد غير الجهاد لما يأتيني عدو إلى بلدي أيا ما كانت البلد فأنا أدفعه دي اسمها باب دفع الصائل ده اسمه باب الجهاد في الفقه وده باب دفع الصائل في الفقه وأما الباب الثالث اللي ذكرته حضراك هو باب حد الحرابة إحنا لأننا جهال ومحدش فاهم لا فقه ولا دين ولا علم والدنيا تروح لاخطين التلاتة مع بعض الجهاد عندنا هو دفع الصائل ودفع الصائل هو الـ الـ الحدود وهو إقامة الشريعة والدنيا عند الناس والأخبط لا نفصل ولذلك إذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا بذلك وأضلوا أما أخي الذي كان قد استخارا استخارة أخطأ فيها هذا الوقت راح. استخارة وأخطأ فيها فليس عليه كفارة فهو قد اجتهد وأقول لك ما دمت صادقا فإن الذي فعلته هو نتيجة الاستخارة فإنك قد دعوت الله وقلت فقدره لي ويسره لي ففعل الله لك ولعل ما صادفته لك عليه أجر أنت لست بغني عن هذا الأجر فأبشر واستغفر الله وتب, عليه ولا وتب إليه ولكن كان يلزمك ولا يزال يلزمك إذا ما رأيت شيئا أن تشرك رجلا من أهل العلم والدين والفضل معك في الرأي لقد رأيت كذا وألا تشعها بنفسك أوي يعني تحسش بنفسك أوي أن أنت يعني قولك ورأيك مبرأ وإنما دائما اتهم نفسك وأشرك معك من يكون على هدى إن شاء الله أما التي زوجت ابنها من فتاة يا بنت الحلال ده سؤال وحدة الواد اتعرف بها من الشارع وماشي معاها واجابها الام من القطر ولا المترو ولا من الشوارع وقال لها والله دي كويسة فجوزت حال وهي لا تعرف إن كانت تصلي أو لا تصلي بل هي من الطريق ثم فوجئت بعد سنة أنها تقول ألفاظا في منتهى القبح وال وال وال والسوء وأنها لا تصلي وأنها, وأنها وأنها وأنها يعني بالله هذا كلام لا تصلح هذه ولكن أنا ما أدرش أقول لك أولي له يطلقها ليه بقى لأنه أنا أقول لك أولي له يطلقها ما يمكن هو كمان لا يصلي يا جماعة شوفوا احوالكو الدينية جواكو شكلها ايه ايها الاخوة الرقم التليفون وكما اقول هو ليس للاسئلة ليس للاسئلة عمله معروف هذا والله لأس... لانعم ب... ب... بشعوري بنفضكم وللامانة اللي دي الحد يقوله ده سؤال للرسائل فقط فهو 012-5177184 واحد واحد وده تليفوني الشخصي اللصيق فيعني ولكن تترك عليه الرسائل وليس لإجابات الأسئلة 012 5177 أربعة وهسيبه مقفول من النهاردة البكرة وافتحه بكرة أو بعد بكرة الصبح النقاب حاضر هجاوب عن أسئلة النقاب مع بعض كلها وبقية الامور كلها ان شاء الله ايها الاخوه شكر الله لكم وتقبل الله منا ومنكم جميعا يا رب العالمين ونلتقي في الاسبوع القادم ونعود كما اتفقنا الى حديثنا حول اخراج الناس من الظلمات الى النور ولو سمحت يبلغ الشاهد منكم الغائب علشان الناس اللي بيتابعوا معايا هذه السلسلة يعني ما, ما, ما يفقدوش العودة إليها في يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله فبلغوهم أننا نعود إلى حديثنا حول إخراج الناس من الظلمات إلى النور بدءا من الأسبوع القادم تقبل الله منا ومنكم وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته والحمد لله رب العالمين